بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بلانه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 ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه هم إن علينا بيانه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 فإِنَّا آمَنَهُ اتَّمَّ الطَّاءَ أَوْلَى لَكَ فأولى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يترك سدا أَلَمْ يَكُنْ طفة من كان علاقة فخلق فسوّى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس, أليس ذلك بقادر على أن يحيي